بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليلة نصفه او ان منه قليلا نصفه او ان منه قليلا او عليه ورت للقران ترتيلا او عليه ورت للقران ترتيلا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 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَى مُقِيلاً إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذکر اسم ربك وتبت الیه تبتيلا واذکر اسم ربك وتبت الیه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب المشرق والمغرب لا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِّ النَّعْمَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِّ النَّعْمَ أُلِّ النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلَ أُلِّ النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلَ إن لدنا أن كانوا وجحيما إن لدنا أن كانوا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما وطعاما ذا غصة يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاَ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاَ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ, إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول. فأخذناه أخذوا بيلة. فأخذناه أخذوا بيلة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ يوم يجعل الْوِلْدَانَ شِيبًا يوم يجعل الولدان شيبة. السماء مفطر به. السماء مفطر به. كان وعده مفعول. كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إن ربك يعلم أنك تقوم أدناه إن ربك يعلم أنك تقوم أدناه تقوم أدناه من ثلثي الليل ونصفه تقوم أدناه من ثلثي الليل ونصفه ونصبه وثلثه وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليلا ونهار علم الا ان تحصوه فتابع عليكم علم الا ان تحصوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القران فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا وَآخَرُونَ يَضْلِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَآخَرُونَ يَضْلِبُونَ في الأرض. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرأوا ما تيسر من. فقرأوا ما تيسر من. وأقيم الصلاة وآت الزكاة. وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدون وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجدوه, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو خَيْرًا وأعظم أَجْرًا هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم.